なるほど。 La primera vez que se ha hecho el estudio, se ha hecho el estudio. Thank you. Bye. <coughs>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 Allah 何<音楽>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 السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم و ر ح م ة الله t t s all I e i d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 السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم و ر ح م ة الله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 الله أ ك ب ر h e l l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 ا كيف تتضبط الوقت ماذا <ترجمة> تفعلون بهذا الشكل يقولون انني سوف اكون مجلس I'm going to go to the office.、Hmm. Давай!